قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْغِي الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ كُلَّ الْبَاطِلِ كَانَ سَيَزُولُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِالْهُدَى يُؤْتِيهِ رَبِّي ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان مبعيد وقد كفروا به من قبل وَيَقذفون بالغيب منك كان دعيدا ووحيل بينهم وبين ما يشتهون كنكنا يقول باشياءهم قبل ان كانوا في شك الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُلِيَ أَجْنِحَةً مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ للناس مِنَ النَّاسِ مِن رَّحْمَتِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون